waxaa hoosoodo ka martaba ka darajo hoose iyo jannata aan ilowacno fa bi ayi ala rabbikuma rabbignu nuuqinki matani hiray ya an muzaw warqaad intay ka badat fa Fi Hima, labada waxa aaynaani laba laagood nadta fabi ay alaiha bikuma tukallimani fihi ma labada jannadaxdooda waxa faakihatun waxyaabo badan lagu raaxayso iyo wanaxlu timir iyo warmanu geedka rubaanka leeyda fiihinna jannoyinka daxdooda waxa ah khayraatun gabda sharaf leh wa fi'al ihsanuna qurqurux badan xurrun gabda xurul ciina maghsuratun kugaban fil khiyamtaynadooda ku gaban oo ka baxayn waxa way وحوه يأنت نكاهن أنت هرولة يا يا أورال عن تا يرث كيسه ورئ بن آدم كاها غير غير أجمل غير والبمسكاس هذا كله ودنك عربنا لبضع صافي عليه سلامة صلى الله عليه وسلم جندهن الله في تيه يسم عليه سلامة صلى الله حسان أو قرقرة بذا يجوجا جنده حور حور العين بجوج حور العين مقصورات كجافا في الخيام أنت لذا دين عنك بحين الله وحلي سبحانه وتعالى نعم هذا فرح بذا لا بد أن جنوا أدم به ويهريان أين أنا با fiima tahdooda waxaa faakah tun wax yaab lagu raaxaysto iyo waa naxluun timir iyo rummaan iyo rummaan fa bi ay aalaa ay rabbikuma rabbiji ni'mooyinkiisa badeeddu ka dibaan been inaysa fi hinna jannooyinka waxaa waa la jamciye markii horena tafin kala qolal ah fi hinna jannooyinka dhexdooda waxaa ف بأي آلاء ربكما شبيه إن عيوني سمدت تكذبان بين الناس حور خواء عض عذع ضبا مصروات اللجو جابي أن كتغنين في الخيام تندذا ف بأي آلاء ربكما ألا إن عيوني سمدت تكذبان بين الناس لم يأت مسونا قبلها مثابن إن سون إنس مثابن قبلهم كون أهل جناه أرثوه ولا جان جن مثابن موثقين وحي كدة جي قال على Ravaravka on halukas tilmaama. Gogotcha, sarietalla, duldigo. Ja aposta on halukas tilmaama. Kudududin ja agaran. on abgarijin. Abgarijin ja halida. Ja aposta. Lugupurji, dahab luugupurji, isanin ja uvanaksen. Tawarikas Rabbi gay dilgialali. Sharabi gay winid usaheb kaa. Joulik rabbi musta usaheb kaa. Allahu, juleji, hei, kapdahaa, janeda, että juleji, juleji, jiniga in suuto no mataabanay raf raf ba halka leey rafraf ka had ka soo qaad gogol qurux badano qurux badan oo sareeytu markay taalo gogoshka korka laga buste allah wa ta'ala ما يسيء شرفتي سأصرح سويه دل جلال ولقاء لم يضربهم كبدها متابا من خور العين تاء إنسن إنس متابا قبلهم كون هرتاد ولا جان من جنة متابا من فبأي ربكما ويكدن على إخربكما خبدين نوعين في سمتة تكذبان متكئين ويكدقين على الرفرفن جوجل قرحبذا خدر وعجرا إيو عبد غريب مستدهب حساني نو ونعكسن فبأي آلاء ربكما ربنا نعيده زمديته كذباني بين إنسان تبارك اسم ربك خم بقى مجد إسحاق سريه دل جلالي عظمذا أصحابكها يوالكرم إكرام كفر ونقي شرفت أصحابكها صورة الواقعة وصورة دي كونتني القرآن الكريم كأية دون وسجاش هنا اللي لو الصورة ضوء بنبقول نجارين أو سجاش جارين النمل ee surad yah suratul hijr bidwal wa dowre sagaash saddexda suradood ba sagaash san soo gaadayo boqol nako hos ayay sideetana ka sareeyo marka suradani waxay kamid tahay suradaha makiga ay مر كان محمد مر كنت جماعي إنك عبد الله بن المسعود أثمان بن عفان باصاب وضعي وحولوا أنا مر فخليف كاهم ما هذا شياجنا يسابون في رحمة قبلها هي سورة الواقعة أبانا بري ما فكر بعنه يا أبنائي بون إني هبين من سورة الواقعة أي أخريان عبد الله بن مسعود بالجس هنا إذا وقعت مركزنا هذا الواقعة قيام ذي وقعت وما جاء إلى ذي لا يسوي إما يسوي ليس حاله من أصنين لوقعته هذه عدة كاذبة وحبيينه وكاذب تنتصر لجذبه خافضة ودد اسلا وينى يمركي ساعدو تماديا هوس مري رافعتو قربي اقادي دد مركي هو اسكا دعيف يي كور قادي اذا فجت الارض منك مركي لجلجلو الجبال بورها بصل بربولين او فكانت بورحو اي هادان هبا منبصل عفوفاي وكنتم ادهتان ازواجا نويال 390 او اصحاب اليمين يو اصحاب الشمال يا مخربينا اليمين اصحاب الميمنه فاصحاب الميمنه تدك بركته او صاحبك ماشي عجب بذم باصحاب الميمنه واسحاب المسامه تدك باسك او صاحبك هنا ماشي عجب بذم باصحاب المسامه والسابقون كو هرمري فالما أن الحى أخير كالسة ض 2017 فاتور السلام القادم القادم هناك جنعاتنا نعمهم bag ESTM هذه الفированق الدعاء بтории البدو كذبة وهتم قل لو كانت فيها آياني التامة weak shipping biết sebelum B tedase là choosing enorme هوit financial今天 الملج involved Rights صلى الله عليه وسحیم بالقط polítпEN — civilة وخ بينين يا ما جيرو ساعادو روح ادونك marku jooge inu ladna laga yaabo yee hoos u dhigo oo daciif noqan ruuhay duunka marku jooge iska rafaatsana yee kor soo gaado marka dulka markii la gilgilo u burburo buuruhu ay bus noqdaan شيء عجب ذن و كا جواب شيء عجب ذن بيج بركة ميمان ذل هذ و بركة ده كم يديك ثلاث سنين يا كتاب عجب ذن بيج ما دوائه تعبي و أصعب المشآمات ده كباس كقبع أيام كدرن شيء عجب ذن بيج سابقون تكو كهر يضع على خيرات كليقة كهر كواس مقربي موي صدح على قلالة نقي إذا وقعت مرك thiil la aysey oo qiyaamada ليس leeso uma sugnaanin la waqti ha dhicdeeda ka dibatoon wax beeniyo uma sugnaane khaafidatun hos bay u dhigi dad adduunka إذا badnaa khaaficatu kor bay u qadi dad adduunka daciifaha idha rujjate al-ardu adduunka oo busatil jibalu bulbuliyo basan أوفكأنه ذي هذا طبورو، هبأ أن بار من بصل أفوقي، بار كمر كوارب بدان شيئا أو كنتم بعض هتان، أزواج، نويعال، ثلاثة نصدها، فأصحاب الميمانتي، دتك بركة هذا أصحابي شيء عجبذن بما أصحاب الميمانتي، فأصحاب الميمانتي ما شيء عجبني أصحاب الميمانتي، دتك ما شي عجبه ذا باصحاب المسامه هاتي والسابقون قوه قوه ريي والسابقون قوه ذا على قوه ريي او مقربين الى الله حقا لنا قال قوه ريي قله سيكل ارابينو لبدا سابقون بيد سجدين مبتدا خبر والسابقون قوه ريي السابقون وي سده هو والسابقون السابقون الله ku halallo daway wey fi jannatil na'iminu nuwayka jannadooda iyey ku sugan yihiin sullatun qayb jama'awaynih min al-awalini dadkii hore ee kamidiiin wa qalilun dad yarna min sulu sulu ahli jannat marna wuxuu yiri nisu ahli jannat nu qonaaysan idinka waxa way jannada idinka u badane lakiin sidana wasiida kala ahayno dadkii hore jamaa'a farabadan baa dambana oo nabi yuusef muhammadna deeku wi hore markii loo eego waa jamaa'a marka waxa ay ino imanto ta sunnatu min ino imanto مرك way yidhiin waxa loo leeyahay dadkii inagu horreey uumadii inagu horreey markii loo eego yidhiyariyiisa saw waxa yidhiin loo yile asal ahaan من yara si sultana jamaa waayaal kuwa xeerka qabaayeen oo minna la weliina dadkii hor kamida iyo wa qaliilun tad yar min al akhirin kuydama mutakiiin xaalay ku dangiiga calaahay sariiraha ducdoonaa mutaqabliin ay soo qaabilayaan marka isoo imayaan soo suu yarayaan si kaljeetsan iyadoo sidii u sheekaysan oo sida u wada sheekaysan u wada hadlayaan marka inta badan waxaa lay dadka kor soo siiyayta dadka hoose deerajadooda xad ka dadka Markisida loddeni sallalla rahaisana jo. Fardi rahaa da lajina. Għalli jihaddu xeda, sari rahas. Butikka bilila ħala iskääbishenjihin. Jaddufu ja haiku ahurf. kobab malbuu xida laga soo daray la isadacuna anhaa madaxnuusan ma hayaan cunaha khamriga walaa yujifuu la kuna walan ma hayaan wa faakihatin bay kuula wareega oo min ma kit yatakhayrun ay saban yawa laxm daayri shambar hilbxi oo min ma yasuuna waxa jiclihiin wu wala dhiila xurul aynubak wareegi waay ku cadfantaay wildaanu mukhalladuna allahu alayhi dadka jannada marka intaga jannada khasare wiilal baa u xidmaynaa ku wareegi oo meesha lagu wiilasho xidmay waxa kamida arruurtii gaalada inay marka kan kildiga ibriiq lahayd iya galaas an dag iyo ayo ganta midna lahayn saddex duban khamr bay kabyu haa khamrigaas u madax xanoon inaysan walaa khamriga adduunka madax xanoonisa mana walaanayaan uqulii ka tagi may faakixafara balana way kula wareeg waxay dadku doortaanu jacaylihiina mukhalladuna aw lawariyo aan dhimaneen bi akwaab khobabay kula wareeg iyo abaariqa khilaadhey iyo wakaasin galaas oo min maayinin meel buuxda laga soo daray maayin ka meesha buuxda layda la yisadduuna kuma madhanusanayaan anha darteed kuma madhanusanaya wala yusufuna man waalanayaan aqli ka tagimaayo wa faakihatin bay kula wareegay meelash oo min maakiya ay ta khayruuna dadku ay xabaan ay doortaan يا ول احمد دايرين شنب الهلبكي او مما كاي كميده يستونه اي جعليهم وحور كبدعت عد, عد با كول كو وريغي حينو اندو واوين او كان مثال اللؤلؤي لؤلؤ كلا اللؤلؤ المكنون لدديه ان تبسوا تابنين او قرخلسي باقته ما سدا ايغو وريغي جزاءن ابا المارين درتت بما شلو ابو كانوا هي يعملون كو فلا لا يسمعون مما قليان فيها جند دحده الذلقون هذا البلاشان معنا الهين ولا تأثي من هذا الدمبيد نم مغليان إلا لكن يسمعون وح مغلي قيلا أراه سلام سلام هذا اللي هناك ثانو بين مغلي يا خير بين مغلي ثنا ذو سبحانه وتعالى وحوليه هين حور عينو بكورج قبل عادو عن دوائه وين ولولك لدديك وخلا القرية وخلا لولك دبيش قد للعشرة لا جيابه وأبالمarin لا بادمدو برواق هذا انت عليه عمل خدي بالوأبالمarin أيها مم مغلان جنازة نحدها ده لغو هذا هذا الدمبي أنا مم مغل مياه وحى مغلاني وحويه وهذا الخيره سلام سلام عليكم سيتي بفي عن وهذا الخيره وحى مغلاني الله وحولي هاي وحور عين ولدان بكوريج وحورك واعد عب كوريج عينه اندو ووي وكم لوكى أكمل <سؤال> قانوني لقريون تباي شو ثابنن، محيه هو وريجيانو نعمه لله سير جزاه أبالمارين ترثير، فيما شيل لقى أبالمارين أيوه، كانوا من أنتوا هاي يعملونك هو عمل فلا، لا يسمعون ممغليان في هذا هذا البلد هذا اللغوان هذا البلاد، ولا تأثيم من هذا الدمبيد ممغليان، إلا الله كنا يسمعون وحي مغلي، قيلن أراه سلاما سلاما يمغليها سلام عليكم وأصحاب اليميني. ذكى أصحاب اليمين ته كتاب كود ميدكتلوجيي ما شيء عجب بذا ب اليمين هذا اللهجة شيء كن كرين في سدرن قبي قب كل سوقين هنا هرسنا يعني محدود لقطحترققطحدي لجوين يوضع الحنموس محدود ومره ليسول صار صاره يوضع للناس محدود للبلادية ودار وشنب قلصنا الله سبحانه كره يوم ما يبي يمسكوب الله عين iyo faakee كثيرة faahu لا badan la ولا ممنوعة la kalqooynini جول mamnuucatin an la isudiiyini iyo furushin gool marfuucatin la الله سبحانه وتعالى sara saaran isla markaana qiimo badan alla subhanahu wa ta'ala ehel jannati ashab al-yaminati ashab al-yaminati halkaas asxaab al-yameen tuu ay baqayaan ila kitaab koora gacanta laga siyo baqdin ba ku jeeday saasi ku kala duwan yihiin dadku ni asxaab al-yameen taashu allah wuxuu leeyahay waxay ku nin ya marka suu dhalka ka dadmay ma la akhriyay manduud inta ma la akhriyay wa la ga goor qodaxdi dalfiga sida ugu fiicani wali waxa uu yahay geed weyn oo qodax leh sida ugu fiicani wa muuska weyn geedka muuska loo yaqaanow diil mamduduud iyadoo iska cadahay geed hoos badan wa hoos tiidan oo Joo, sen jälkeen olkoon vielä mä. Vähän kello. Ei BL, sen kahden myö on tämä niin. Olle jäävää asia on niin, aar karko Google kora. Olla ما شيء عجب ذن بأسحب اليمينيهم ماذا وحال قعب لاو شيء جاء دقيما بذا القارعة ما القارعة في سيدين قبي خشوجيهم وهرسان يان وعلي مخدود إلا لا كرت مثري أو قذح إلا الموس مخدود إلا استول سار مديه استول سار يهيم يو يومائن بيوم شكوبي لشوبين كلوقاين يوم فاكهتين فاكهه كثيره تنبض لا مقدوعه ان لغوينين ولا ممنوعه ان لسنه ديدين يوفرش جوجل مرفوعه لكريال ان انك بو الله يني انشانا هنن وان ابورنا قبلها بني ادم كا مك جناد قال لا إيش عبّل يمينه بين الأسود نادي مركز ثلة تنقلب من الأولين كوي هراء ويدت خاسه يوم هذا مدن كان شجع إنه ثلة من الأولين وقليلهم بيت هراءه هو شو وإهل يمينته وين هو ثلة من الأخيرين عن وليا جي وحر العين kabda bani Adam ka Allah wuxuu sameeyay abuur cusub laagu sameeyay wuxuu nabiga d.a.w.s. wa habrihi yagabdihi qosay yagabdihi nooca saha no asaha. waxa laga dhigi sadex iyo toojin isku daa wa bikaro kull gud islaam ba nabiga u turiyay rasuulullah jannadun bi angelibaysini la al ajuzatun habari habri jannada gash weey oo iday kaalay buuri wa lagu daayay rayn buu guday nabiga c.a.w.s marka wa bani inta la wada daayay iyo isku da laga dhigo saddex iyo shan jinimina laga dhigo yaquruxdooda aad la yaabo marka gabadhii ninkeedii ay jannada wada galaan ninkeedii baa wada joogayaan isku raaxaysanayaan gabadhii ayna ninkeedii jannada way galina ninkalo oo wanaagsan umba guursanay inna ansana hunna wa an abureena insha'an aburid oo abuur cusub baan ku cilineena faj'alnahu hunna muhan qablaha kayleena abkaaran bikaaroyin uruban oo ninkooda أثرا به إشكودة لأصحاب اليمين بين أوسق نادي ذاتك اليمينته اليمين ته بيدك كتاب كذا لجسيء أهل جنوهم أهل جنوه ومن الأولين ذاتك هراكمدها يوم سلطة من الاخرين كود ما كمده كو قليل من الاخرين وأهل اليمين كون جماعتيه نوا مغربين توي وصحاب الشمال مركد ذاتك بيدك أصحابك أي كتاب كبيدك ما شيء عجب بدم بياها دين في سمومن دبيل شدك غشا أيوه حميمين بيأكل بيكوجان أيوه ذلنهوا صومي يا حمومن كيخمدوا لا باردن مقعب ولا كريم منا بروح بنا معه وحاكمتان إنهم أيوه كانوا حياهين. قبل ذلك وقت كان كور مترفين قوة راح يستا وكانوا حياة هاين يسرجو ala lixid dambiga al aadimaa weena ashaabashimaad dadka kitabkooda bidix laga siiyo galay tanii kaan tahay qadiib oo ka mammi ka markii midisa la siiyo warbalka ayaa iga eeg kitab kambudi uu faraxsan yahay kana wado ilaah markii واسع أبوشمالي بيدح ذا أصحاب تدك تتكبيح ذا كتاب كلاجسي جاي ما شيء عجب ذنب ياسع أبوشمالي الله جسي كن في سمومن طبايل صن أبي يكسو جيهم وحميم من بيأكلون إياه هو صومي يحمومن قيق مدوه لا بعيد مقب ولا كريم من منقورح بنا ما هيكون متان إنهم إياه كانوا حياة هين قبل ذلك واخترقوه مترفين كورح هايستا وكانوا حياة هين يصيرن كوه الدائمة on kovin, että ala elpiminen on jäänyt alhainen. On shirkejä, ja he ovat hyvin yllätyneitä. Jos meillä oo merkki, niin meillä on merkki. Jos meillä on merkki, niin meillä on merkki. Jos meillä on merkki, niin meillä on merkki. Jos meillä on merkki, niin meillä on merkki. Jos meillä on merkki, niin innagu waxayna la gudboon ma taqaan amalkeen qofka daaciyuhu waxey dooni ha ahatay dambiga kala oodhan kasoobax si buuleeyay shirkiga lama soo baxsan karo waana shirkiga baranaa nabuu xili shirkiga waxa ay salaatu wasallam shirkigo quraan juubayeen juugta oo salax dul socota shanqad ma laga maqdin si uu ino ogeyn soo galaya waxaanu shirkimodeen in bu ka soo xirsagalay innahum iyagu kaanu waxay qablay daalta waqtiga kor mutarfi ila ku war raahista wa kaanu على الحين تدنبجي العديمي وينه وكانوا حين يقولونك وجد هذا أيضا مر كان دمنه أو كنا على هالتراب عن الرق يو عدامة الله فوق أين النجع من الصابحين يا النجع يو أباونا أبي يوج يجي هراء من إن الأولين كوي هراء يو الآخرين كردا بخلقه لما جمعونا وحالي مقات يوما مالن بلنت معلوم لا يقال وما لنتقيامته وهذا الشيء يقول أن الأوليين كانوا رأيي والآخرين كانوا مجموعون إلى إسوكين إلى ميقات يوم مال بلانتات معلومة لأيقانه ثم أنكم أيها الضالون المكذبون هل يمكن أن تقول سعرنا إسا والله سبحانه وتعالى